يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ من تتمة أضواء البيان التي وضعها الشيخ عطية محمد سالم ونحن في هذه الحلقة وما يليها نمضي مع المؤلف في تفسير سورة الليل قال اثابه الله قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى يقسم الله تعالى بالليل والنهار وأثرهما على الكون على أنهما ايتان عظيمتان وقد تقدم الكلام عليهما في السورة قبلها عند قوله تعالى والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وتقدم للشيخ رحمه الله تعالى كلام على هاتين الآيتين عند قول الله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين في سورة بني إسرائيل وذكر كل النصوص في هذا المعنى وأثر الليل والنهار في حياة الناس ومعرفة الحساب ونحو ذلك قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بحث هذه المسألة وإراد كل النصوص في عدة مواضع أشار إليها كلها في سورة النجم عند قوله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنع، وقد قرئت بعده قراءات منها والذي خلق الذكر والأنثى ومنها والذكر والأنثى وذكرها ابن كثير مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم وعلى القراءة البشهورة وما خلق الذكر والأنثى قد اختلف في لفظة ما فقيل إنها مصدرية أي وخلق الذكر والأنثى وقيل بمعنى من أي والذي خلق الذكر والأنثى فعلى الأول يكون القسم بصفة من صفات الله وهي صفة الخلق ويكون خص الذكر والأنثى لما فيهما من بديع صنع الله وقوة قدرته سبحانه وتعالى وعلى قراءة والذكر والأنثى يكون القسم بالمخلوق كالليل والنهار لما في الخلق من قدرة الخالق أيضا وعلى أنها بمعنى الذي يكون القسم بالخالق سبحانه وتعالى وتكون ما هنا مثل ما في قوله والسماء وما بناها وغاية ما فيه استعمالها وهي في الأصل لغير اولي العلم إلا أنها لوحظ فيها معنى الصفة وهي صفة الخلق أو على ما تستعمله العرب عند القرينة كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء لما لوحظ فيه معنى الصفة وهو الاستمتاع فإذ ساغ استعمال ما بدلا عن من وفي اختصاص خلق الذكر والانثى في هذا المقام لفت إلى هذه الصفة لما فيها من إعجاز البشر عنها كما في الليل والنهار من الإعجاز للبشر أن يقدروا على شيء في خصوصه كما قدمنا في السورة قبلها وذلك أن أصل التذكير والتأنيث أمر فوق إدراك البشر وقواهم وهي كالآتي اولا في الحيوانات الثدييه وهي ذوات الرحم تحمل وتلد فإنها تنتج عن طريق اتصال الذكور بالإناث وتذكير الجنين أو تأنيثه ليس لأبويه فيه دخل إنه من نطفة امشاج أي أخلاط من ماء الأب والأم وجعل هذا ذكرا وذاك انثى إنما هو هبة من الله كما في قوله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيبا إنه عليم قدير وقد ثبت علميا أن سبب التذكير والتأنيث من جانب الرجل أي أن ماء المرأة صالح لهذا وذاك وماء الرجل هو الذي يكون به التمييز لانقسام يقع فيه فالمرأة لا تعد أن تكون حرثا والرجل هو الزارع ونوع الزرع يكون عن طريقه كما أشارت إليه الآية الكريمة في قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم والحرث لا يتصرف في الزرع وإنما التصرف يكون للحارث، ويتم ذلك عن طريق مبدأ معلوم علميا وهو أن خلية التلقيح في الأنثى دائما وأبدا مكونة من ثمانية وأربعين جزءا وهي دائما وأبدا تنقسم إلى قسمين متساويين فيلتحم قسم منها مع قسم خلية الذكر وخلية الذكر سبعة وأربعون وإنما تنقسم ايضا عند التلقيح إلى قسمين ولكن إحداهما أربع وعشرون والأخرى ثلاث وعشرون فإذا أراد الله تذكير الحمل سبق القسم الذي من ثلاث وعشرين فيندمج مع قسيم خلية الأنثى وهو أربع وعشرون فيكون مجموعهما سبعة وأربعين فيكون الذكر بإذن الله وإذا أراد الله تأنيث الحمل سبق القسم الذي هو 24 من الرجل فيندمج مع قسيم خلية المرأة 24 فيكون من مجموعهما 48 فتكون الأنثى بإذن الله وهكذا في جميع الحيوانات أما النباتات فإن بعض الأشجار تتميز فيه الذكور من الإناث كالنخل والتوت مثلا وبقية الأشجار تكون الشجرة الواحدة تحمل زهرة الذكوره وزهرة الأنوذة فتلقح الرياح بعضها من بعض قال المؤلف أثابه الله وقد حدثني عدة أشخاص عن غريبتين في ذلك إحداهما أن نخلة موجودة حتى الآن في بعض السنين تكون فحلا يؤخذ منه ليؤبر النخيل وفي بعض السنين تكون نخلة تطلع وتثمر وحدثني آخر في نفس المجلس أنه توجد عندهم شجرة نخل يكون أحد شقيها فحلا يؤخذ منه الطلع ويلقح به النخل ويكون شقها الآخر نخلة يتلقح من الشق الآخر لمجاورته قال كما حدثني ثالث أن والده قطع بعض فحل النخل لكثرته في النخيل وبعد قطعه نبت في أصله ومن جذعه وجذوره نخلة تثمر وكل ذلك على خلاف العادة ولكنه دال على قدرة الله تعالى وأنه هو خالق الذكر والأنثى أما عمل هذا الجهاز في الحيوانات بل وفي الحشرات الدقيقة وتكاثرها فهو فوق الحصر والعد وقد ذكروا في عالم الحشرات ما يلقح نفسه بنفسه باحتكاك بعض أجزائه ببعض وكل ذلك مما لا يعلمه ولا يقدر على إيجاده إلا الله وحده سبحانه وتعالى وهو مما لو تأمله العاقل لوجد فيه كما أسلفنا القدرة الباهرة أعظم مما في الليل إذا يغشى وما في النهار إذا تجلى ولا سيما إذا صغر الكائن كالبعوضة فما دونها مما لا يكاد يرى بالعين ومع ذلك فإن فيه الذكورة والأنوثة فسبحان الله ما أعظم شأنه أيها المستمعون الكرام بهذا نأتي إلى نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته